والحرف يعرف بان لا يقبلا لاسم ولا فعل دليلا كبلا باب الاعراب الاعراب تغيير اواخر الكلم تقديرا او لفظا فبالحد اغتنم وذلك التغيير للطراب عوامل تدخل للاعراب اقسامه اربعه تؤم رفع ونصب ثم خفض جزم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 وارفع بنون يفعلان يفعلون وتفعلان تفعلين تفعلون أبو علامات النصب علامة النصب لها كن محصيا الفتح والالف والكسر ويا وحذف نون فالذي الفتح به علامة يا ذنها لنصبه مكسر الجموع ثم المفرد ثم المضارع الذي كتسعدو بالألف الخمسة نصبها التزم وانصب بكسر جمع تأنيث سلم واعلم بأن الجمع والمثنى نصبهما بالياء حيث عنا والخمسة الأفعال نصبها ثبت بحذف نونها إذا ما نصبت أبو علامات الخفض علامة الخفض التي بها يفي كسر وياء ثم فتح فاقتفي فالخفض بالكسر لمفرد وفاء وجمع تكسير إذا ما صرفا وجمع تأنيف سليم المبنى واخفض بياء يا أخي المثنى والجمع والخمسة فاعرف واعترف واخفض بفتح كل ما لا ينصرف فابوا علامات الجزم إن السكون يا ذوي الاذهان والحذف للجزم علامتان. فاجزم بتسكين مضارعا أتا صحيح الآخر كلم يكن فتا واجزم بحذف ما اكتسع آخره والخمسة والخمسه باب قسمة الأفعال وأحكامها وهي ثلاثة مضي قد خلا وفعل أمر ومضارع على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 كذاك حتى والجواب بالفاء والواو ثم او رزقت اللطفاء باب جوازم المضارع وجزمه اذا اردت الجزما بلم ولما وألم الما ولا من الامر والدعاء ثم لا في النهي والدعاء نلت الاملا وان وما ومن وانا مهما اين متى أيان أين إذ ما وحيث ما وكيف ما ثم إذا في الشعر لا في النثر فدر المأخذا المرفوعات من الأسماء باب الفاعل الفاعل ارفع وهو ما قد أسندا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 فاول الفعل اضمما وكسرما قبيل اخر المضي حتما وما قبيل آخر المضارع يجب فتحه بلا منازع وظاهرا ومضمرا ايضا ثبت كاكرمت هند وهند ضربت باب المبتدا والخبر المبتدا اسم من عوامل سلم لفظيه وهو برفع قدوس وظاهرا يأتي وياتي مضمرا كالقول يستقبح وهو مفترى والخبر الاسم الذي قد اسندا إليه وارتفاعه الزم ابدا ومفردا ياتي وغير مفرد فاول النحو سعيد مهتدي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 بهذه الأفعال حكم معتبر كان وأمسى بات أصبح أضحى وصار ليس مع ما برحا ما زال من فك وما فتئما دام وما منها تصر فحكما له بما لها ككان قائما زيد وكن برا وأصبح صائما باب إن وأخواتها عمل كان عكسه لا إن ان لكن ليت ولعل وكأن تقول إن مالكا لعالم ومثله ليت الحبيب قادم أكد بأن أن شبه بك أن لكن يا صاحل للاستدراك عن وللتمني ليت عندهم حصل وللترجي والتوقع لعل باب ظن وأخواتها انصب بأفعال القلوب مبتدا وخبرا وهي ظننت وجدا رآ حسبت وجعلت زعما كذاك خلت واتخذت علما تقول قد ظننت زيدا صادقا في قوله وخلت عمرا حاذقا توابع باب النعت النعت قد قال ذو الألبابي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 يصلح كالفرس والغلامي باب العطف هذا وإن العطف أيضا تابع حروفه عشرة يا سامع. الواو ألواء ثم أو إما وبل لكن وحتى لا وأنفجه التنل كجاء زيد ومحمد وقد سقيت عمرا أو سعيدا من ثمد وقول خالد وعامر سدد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 الظرف منصوب على اضمار في زمانيا مكانيا بذا يفي اما الزماني فنحو ما ترى اليوم والليله ثم سحرا وغدوه وبكره ثم غدا حينا ووقتا امدا وابدا وعتمه مساء او صباحا فاستعمل الفكرتنا النجاحا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 وانني لقيت عمرا رائدا فاعم مثال واعرف المقاصدا وكونه نكره يا صاحي وفضله يجيء باتضاحي ولا يكون غالبا ذو الحال الا معرفا في الاستعمار باب التمييز اسم مبين لما قد انبهم من الذوات باسم تمييز موسم فانصب وقل قد طاب زيد نفسا ولي عليه أربعون فلسا وخالد أكرم من عمر أبا وكونه نكرة قد وجبا باب الاستثناء إلا وغير وسوا سوا سوا خلا عدا وحاش الاستثناء حوا إذا الكلام تم وهو موجب فما اتى من بعد الا ينصب تقول قام القوم الا عمرا وقد اتاني الناس الا بكرا وان بنف وتمام حليا فابذل او بالنصب جيء مستثنيا كلم يقم احد الا صالح او صالحا فهو لدين صالح او كان ناقصا فاعربه على حسب ما يجيء فيه العملا كما هدى إلا محمد وما عبدت إلا الله فاطر السماء وهل يلوذ العبد يوم الحشر إلا بأحمد شفيع البشري وحكم ما استثنته غير وسوى سوى سواء أن يجر ولا سوى وانصب أو جرر ما بحاشا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 وقررت أبوابها وفصلت وما يلي المضاف باللام يفي تقديره بمن وقيل أو بفي كبن استفاد خاتمي نضاري ونحو مكر الليل والنهار قاتمة قد تم ما أتيح لي أن أنشئه في عام عشرين وألف بحمد ربنا وحسن عونه ورفده وفضله ومنه منظومه رائقة الالفاظ فكل ما حوته ذا استحفاظ جعلها الله لكل مبتدئ دائمه النفع بحب احمد صلى عليه ربنا وسلم واله وصحبه تكرما